التسجيل التاسع والعشرون. استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه. درسنا اليوم عن قصة سيدنا نوح عليه السلام. قصص القرآن أحسن القصص خاصة قصص النبيين. أحسنت يا عبد الرحمن لقد أرسل ربنا عز وجل نوحا إلى قومه وبقي يدعوهم إلى الله تسعمائة وخمسين عاما وما آمن معه إلا قليل وحين يأس منهم قال لربه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا صحيح. فقد علمه الله صنع سفينة، فحمل فيها أهله وأصحابه المؤمنين، ومن كل الطيور والدواب بزوجين اثنين. ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ الطُّوفَانَ فَأَغْرَغَ كُلَّ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَنَجَى نُوحٌ وَمَنْ عَلَى السَّفِينَةِ